تفوح روائح الريحان لا ازكى ولا اطيب ويجد الطير في البستان لا اندى ولا اطرا تفوح روائح الريحان لا ازكى ولا اطيب ويجد الطير في البستان لا اندى ولا اطرا ويزهو الزهر في الرمان لا ولا أعجب فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرر ويسه السهر في الرمان لا أبهى ولا أعجب فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا